بسم الله الرحمن الرحيم آمين عن شيطا فذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيل الحكيم له ما في وما في الأرض وهو العلمي العظيم كتاب الشماوات يتبطر من فوقهن والملائكة يشبهون بحمد ربهن والملائكة يشبهون بشمج ربهم ويشتغفرون لمن في الغرب ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دوني أولياء الله حبيض عليك وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرحانا عربيا لشمجرهم القرى حولها اتَّقُوا يَوْمًا لَّا يَنفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَرِيحٌ فِي الْجَنَّةِ وَشَرِيرٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن, ولكن يُذِلُّ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء فدير وما فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توفلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض قال لكم من أنفسكم أزواجا ومن ومن الأنعاب أجواجه إذ رأكم فيه ليس كبثله شيء وهو السبيل البصير له مقاليد السماوات والأرض يرشط الرزب لما يشاء ويقدر إذنه بكل شيء عليم فرع لكم من الدين ما وصر به روحا والذي أوحينا إليه فما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرطوا فيه تمر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يعتبي إليهم أي شاء ويهدي إليهم أي يريب وما تفرطوا إلا من بعد ما العلم بغيا بينهم ولولا فرمة سبقت للرب فإلى أجل جملا لكم يبينهم وإن الذين هورثوا الكتاب بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فجعوا اشتركوا ما أمرت ولا تنفح أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وغمر وقل آمنت بما أنزل الله وعمرت العدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المشير والذين يحاجون في الله من بعد ما اشتجيب له حجتهم داحرة عند حجتهم دا وعليهم صببهم ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب فاستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلاف بعيد الله لطيف بعباده يرجف من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نأتي منها له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا قلمة الفصل لقرية بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فرى مشفقين من ما كسبوا وهو واكر بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند رسبين ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشع الله يصدم على قلبك وينقو الله الباطل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 ولو بسَطَ اللَّهُ بِسْمِ الْعِبَادِ لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي نَزِلُوا فَدَرِيْمَ يَشَاءُ إِنَّهُ مِعِّبَادِيهِ خَبِيرٌ فَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي نَزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنَّهُ وَيَنْفُرُ رَصْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَلِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَسَطَ فِيهِ مَا م وهو على جمعهم إذا يشاء فدير وما أصابكم من مصيبة فمما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير وما أنتم بمجرين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آيات الجوار في البحر كالأعلى إن يشأ يسكن الريح فيظل النواكد على ظهره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُبْقِهُنَّ بما إِذَا أَثْمَرُوا وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آياتنا فِيهِ آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصِيرٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والذين يجتنبون كبائر الإثن والفواحش وإذا ما رضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وعقابوا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رضخناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فاجره على الله إذن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 ومن يغل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل مرد من شبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الثل ينظرون من قرب صفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خشروا أنفسهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يؤمن الله فما له من سبيل نشتجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا من عليك إلا البنار وإن إذا أذكنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيدي فإن الإنسان كذور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يحب لمن يشاء مناتا ويحب يشاء أو يزوجهم زُكراً وينازه ويجعل ما يشاء عقيماً منه عليم قدير وما كان لبشر أيه فلما الله إلا وحي أو من مرائجة أو يرسل رسولاً أو يرسل رسولاً سيوحي بإذنه ما يشاء إذ له حكيم.